باقا موسوعه ا ترى النابلسي فطور ثم للعلوم ا ل ب ص ر ا س ئ ه وهو و حسير ل ق د ز ي ن ا ل س م ا ء ولكن ي ا ب م ا ب يكون ج هناك ا ش ي ا ط ي ن و ا ع ت ى ن ا ل ه م ع ذ ا ب ا ل س ع ي ر وللذين ك ف ر و ا ب ر ب هناك م عذاب اشياء اخرى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 ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء أ ن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير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 افمن ََ يمشي َِْ مكبا ًُ على ََ وجهه َِِْ أ َ ه ْ د َ امن ء َ يمشي َِْ سويا ًَِّ على ََ صراط ٍَ مستقيم ٍَُِْ قل ُْ هو َُ الذي َِّ أ َ ن ش َ أ َ ك ُ م ْ وجعل ََََ لكم َُُ السمع ََّْ و َ ا ل ْ أ َ ب ْ ص َ ا ر َ و َ ا ل ْ أ َ ف ْ ئ ِ د َ ة ه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 قل هو الرحمن آ م ن ا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظ ل ا ل مبين قل أ ر أ ي ت م إ ن أ ص ب ح ماؤكم غورا فمن ي أ ت ي ك م بماء فعيد I'm not o i n